قال رب ان وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا واشتعل الراس شيبا ولم اكن بدعائك رب شقيا وانني خفت الموالي من وراء وكانت المرأة عاقرا وكانت المرأة عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب وجعل مربا رضيا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 وكانت امراة عاقرا وقد بلغتم من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين قال كذلك قال ربك هو علي هيين وقد خلقتك من قبل ولم تكن شيئا قَالَ رب جعل لي آية قال آيتك ألا تكلمن ناس فلا فليار سويا فخرج على قومه من المحراب فأوقى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا يَا يَحْيَا خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا وَعَنَانًا مِّنْ لَدُنَّا وَذَكَاثًا وَكَانَ تَقِيًّا وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا وَالسَّلَامُ عَلَيْهِ يَوْمَ وِلادِ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا وَذِكْرُ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذْ ابْتُلِتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا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 ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليسني مثلا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 فأخلت تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عيناك فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما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 ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له قوم فيقول وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مسلم استقيم فاختلف الاحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم اسمع دين وابصر اسمع دين لكن يظالمون اليوم في ضلال مبين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 يَا أَبَتِ إِنِّي أَخَافُ أَن يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِّنَ الرَّحْمَٰنِ فَتَكُونَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيًّا قَالَ أَرَاغِبٌ أَن تَعَنَّى عَلَيَّ يَا إِبْرَاهِيمُ لَئِن لَّمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا قُلْ سَلَامٌ عَلَيْكَ فَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُو رَبِّي وَآذُهُ رَبِّي عَسَى أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شقيا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 واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعب وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا واذكر في الكتاب إدريس إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَّبِيًّا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا أُولَٰئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ مِنْ ذُرِّيَّةِ آدَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا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 فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُخْضِرَنَّهُمْ خَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا ثُمَّ لَنَنْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيَعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَذُّ عَلَى الرَّحْمَنِ عِثِيًّا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 من قرن هم أحسن أثافا ورئيا كَانَ من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن إِذَا حتى إذا رأوا ما يوعزون إما العذاب وإما حَتَّى إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ إِمَّا الْعَذَابُ وَإِمَّا السَّاعَةُ فسيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَّكَانًا وَأَضْعَفُ جُندًا وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ إِن دَرَ بِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَّا رَدَّ أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُتَيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا أَطَّلَعَ الْغَيْبَ أَمِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا كَلَّا سَنَكْتُبُ مَا يَقُولُ وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَذَّا وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِيهِنَا فَرْضًا وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا كَلَّا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تأزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعز لهم عدا يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفْدًا وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ مَوْعِدًا لَّا يَمْلِكُونَ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِندَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا وَقَالَ اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا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 وَاعْمَلُوا الصَّالِحَاتِ فَيَجْعَل لَّكُمْ رَبُّكُمْ نُدَّةً فَإِنَّمَا يَسْتَغْفِرُكَ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُّذًّا وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ